كما كُتِبَ على الذين مِن قَبِلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ أيَامٌ مَعَدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرِّ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 ولي تكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني واليؤمن بين علهم يرشدون